Oh, yeah. أن الواجب مقدم على الصنة فإذا دخلت والمؤذن يؤذن والخطيب على المنبر فاشرع في تحية المسجد ولا تنتظر حتى ينتهي المؤذن لا تنتظر حتى تلحق بالخطبة من أولها لعلك أن تستفيد شيئا في دينك ينجيك يوم القيامة فإن الأمر حق وسنحاسن وتحاسمه فلعلك تستفيد شيئا يأخذ بيدك يوم القيامة وتجوز على الصراط وتنجو وتنال السعادة الدائمة الأبدية الصرمانية وأما الأمر الثاني وهذا ألحظه كثيرا وتلحظونه أن بعض الناس يزهد, يزهد في صفوف الأول كما هو الحال الآن جالس في آخر النسجد وهذا خطأ هذا خطأ يا إخوة بل احرصوا على الصفوف الأولى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يؤخرهم الله في النار نسأل الله العافية لا يزال قوم يتأخرون صوف هذه لها الفضل الأعظم يا أخوة فاحسوا عليها وأما خطبتنا في هذه الجمعة التي أسأل الله تباقصاً Oh God. أمدى الله في عمري وعمركم ويسأل الله أن أخطب على هذا المنبر لأننا نتكلم عن الأسباب المفسقة في الخطمة القادمة مكثرة. هذه كلها أسباب مكثرة نسأل الله لي ولكم العافية وأما سابق الثالث وكأنه حينما يقول ذلك كأنه خبير بالمحرمات وهو أبعض النأس عن شرع الله عز وجل وهذا المسكين يجهل أن التحريم والتحليم ليس بيده ويده ولا بيد الناس جميعاً بل هو السخرية وهو من أعظم الاستهانة بالله عز وجل ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم وأعظم الاحتقار والازدراط بسبب هذه الايات ذكرها الكثير وغيره من اهل التفسير ذكر هذه القصه في تفاسيره قال ولكن ما لا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية التي نزلت يقول له أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا أكفرتم بعد إيمانكم والرجل يقول يا رسول الله يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول يرد عليه يقول له أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا أكفرتم بعد إيمانكم ومن سمعتم في الكلام التفسيري الذي ذكره اهل التفسير والعلماء اصله استهزاء بمن بالصحابه الكرام اصله اصله استهزاء بالصالحين بالقراء قال و... يا عز وجل اقول ما تسمعوني فاستقموا بالحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول حط وهو يهدي السبيل واصلي وسلم وبارك اذا ما صليت تحت المسجد تبي تصلي هنا اذا كان دخولك الى المسجد وانت حكيت مسجد امال صليتها للخلف إذا دخل الإنسان المسجد وهو لم يصلي التحية حتى لو كان الخطيب يخطب إيش؟ فإنه يصلي وقد ثبت أن سليك للغطفان دخل المسجد ورسول الله يخطب فجلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صليت ركعتين؟ قال لا قال كن فركع وتجوز فيهما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أرض المسجد وأما السبب الخامس من الأسباب المكثرة فهو سب الله تعالى أو دينه أو رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا مكثر الخطير وسبب عظيم سب الله تعالى أو دينه أو رسوله صلى الله عليه وسلم وهو القدح والعيب الله وذكرهم ذكر الله عز وجل وذكر وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم وذكر القرآن بالاستخفاف ذكر ذلك بما يقتضي الاستخفاف والانتقاص كاللعن والتقبيع ونحن ذلك صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام ابن تيني الإمام رحمه الله في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول هذا اسم الكتاب فقط اسم الكتاب يعطيك إيمان الرجل طار المسلول على شاتم الوسول هذه ثوابت هذه ثوابت في عقيدتنا وأما سب غير الأنبياء الكلام ما زال لشيخ الإسلام رحمه الله, الله فإن كان الغرض منه سب النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يسب أصحابه يقصد به سب النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقارن يقتدي بمن قارنه ومثل أن يقذف واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فما من سب الصحابه كلها وضع في عدالته كلها وليس بعضهم ليس بعضهم عارفا ان قال بعضكم يعني شخص سلام كلها الله عليه من سب اصحابي فع عليه الله والملائكه والناس اجمعين هذا حديث صحيح صححه وغيره من سب كلها. أصبح سب الله كقول السلام عليكم نساء الله العافية في أي شيء في الطارع والناس. متى ما غضل أو أزعجه صاحبه أو دفعه أو كذا وهذه سمعناها بالأذن والله في معظم البلاح وإلى الله المشتكة كذلك سب الدين وهذا أيضا للأسس وإلى الله المشتكة أصبح ممتشرا في أيامنا هذه ومن تجرى على الذات الإلهية وعلى دينه يتجرى على رسوله صلى الله عليه وسلم وقد وقع التجرع على رسول الله الآن كلكم تعرفون وقع افتداه كشغري في المملكة ثم الآن زنديق الآخر جزى الله الحكومة الكويتية خيرا حينما قلت عليه زنديق آخر يقع في رسول الله وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زوجات رسول الله قد أعميت أبصاره نسى الله العافية هو وأمي وقع هذا صلوات الله وسلامه عليه طعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم النطيحة والمتددية وما أكل السبع والموقودة كردي طعنا في رسول الله إن شاء الله العافية نسأل الله أن ينصر هذا الدين نسأل الله أن ينصر هذا الدين وكيف لا يقع مثل هذا وهو من أعظم أهداف الغزو الفكري والثقافي والأخلاقي والذي غزانا في قعر بيوتنا الفضائيات المسلومة والإنترنت المفتوح على كل زبالات العالم أكرمكم الله مفتوح نعم يقول بعض المشايخ أفضل كلمة أصف بها الإنترنت أنه عبارة عن زبالة أكرمكم الله, الله هكذا نعم يحوي من الغث والسمين والبلاء والمصائب ما الله به عليه سبحانه وتعالى فالغزو فيه. حجم علينا في بيوتنا الفضائيات المسموعة الانترنت المفتوح على كل زبلات العالم مع ضعف الإيمان وغياب الرقيب وتعلق القلوب بغير الله عز وجل فأصبحت ترى من إذا فقد درهما سب الله, الله وإذا تأخر الشخص في المرور من أمامه سب دينا وكل ذلك بغير, بغير, بغير الله عز وجل وأصبح كثير من الناس عبيداً للدينار والدرهم إلا من رحم الله والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقول تاعس عبد الديناء تاعس عبد الدرهم تاعس عبد القطيفة تاعس عبد الخميلة تاعس وانتكس وإذا شيك تقش يدعو عليه. من الشوك وإذا شيك أصابت بشوك فلنتقش علاقة أتمنى وإذا شيك فلنتقش إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى دنيوي إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى وللأسف الشديد أنك ترى من لا تتحرك مشاعره تجاه هذا الأرض ولا حتى باللسان إلا ما رحم الله والواجب لم. كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وذلك أضعف الإيمان والكل يستطيع أن يغير بلسانه لكن عدم الإحساس بالمسؤولية تجاه هذا الدين العظيم وضعف الإيمان جعل اسمعوا لهذا الحديث العظيم أخذوا به هذه الخطبة مبارك حديث عجيب يدلك على غيرة سلفنا الصالح يدلك على غيرة الصحابة الكرام رواه بداود وصححه الألباني من حديث ابن عباس قال رضي الله عنه وعن أبيه إن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم فينهاها فلا تنتهي ويزدرها فلا تنزجل قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتبه فأخذ المغول شيء مثل السيف القصير المغول مثل السيف القصير عليه الصلاة والسلام فقال أنشد <تصفيق> الله فلما كان البارحة جعلت تشتبك وتقع فيك فاخذت من